وحدي احمد هنستلف الكتاب بس خمس دايب. وفي الكفة العربية يعني. بس. الله. بسم الله. مالذي خبصناهم. مالذي خبصناهم. بسم مش بسم الله. الحمد لله وصل صلى الله الله. واشهد ان لا اله يله لله شريك له. واشهد انه محمدا عبده ورسوله. ورخي. احنا تكلمنا بان اكثر من برة في القياس. وتكلمنا عن تعريف القياس واركان القياس وشروط الايه القياس، وتكلمنا عن طرق معرفة الايه العلة. عن شروط القياس من اركان قياس العلة من خلالها اتكلمنا على طرق معرفة العلة. وبعد كده كنا تتللنا برضه قبل ذلك على اقسام القياس. <تصفيق> النهاردة ان شاء الله نتكلم على حجية القياس. وحجية القياس في كثير من العلماء بيجعلها في اول البيت. عشان هيترتب على الحجية اللي انت تعرف ايه هو ديه. ده هو ولكن هو هنا يجعلها متأخرة شوية. انا معرفش بصراحة السبب يعني الرئيس بسبب تأخرها يعني. ولكن ايه? مش مشكلة يعني احنا مش صحيح أول شيء حقيقة القياس القياس حجة عند جماهير العلماء ومنهم العلماء فضعة، فلمن خالك في ذلك صوت ظهري وبعض المعتزلة وبعض الرافضة، وكثير من علماء الشافعية اعتبروا وكثير من العلماء يعني اعتبروا القياس حجة عند يعني إجماع يعني حاجات الإج... القياس فيها إجماع ولم يعتبروا الظاهرة ولا المعتزلة ولا الرافضة في الخلاف. في هذه المسألة خاصة يعني هذه المسألة تدريل على كون القياس حجات من وجوه كثيرة نكتفي منها بما يلي قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار وجه الاستدلالي ان الله امر بالاعتبار بحال الكفار والمراد بالاعتبار ان يقيس المرء حاله بحالهم ليعلم انه ان فعل مثل فعلهم استحق جزاء جزاء مثل جزائهم وما امر الله به فهو واجب يعني فاتروي ابصار يعني بحال قبلكم لا تفعلوا مثلهم حتى لا تكونوا أي مثلهم تعالى كما بدأنا أول خلق استدل لي أن الله سبحانه قد نبه إلى وجوب القياس حيث قاس البعث على الخلق الأول فبين أنه قادر على البعث كما أنه قادر على الخلق من العدم فاستعمل القياس فلما استعمل القياس كان هذا نليما على أي حجري ثالث حاجة مروي أن عربيا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود وهو يرى يعرض لنفيه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم قال فما ألوانها؟ قال حمر قال فهل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقا قال فأن فأنا ترى ذلك جاءها فقال الرجل لعل عرقا نزعه فقال عليه السلام وهذا لعل عرقا نزعه يعني الرجل قال إن امرأتي ولدت غلاما أسود ونو امرأتي بيت فايه فهو يعرض للنفي يعني عايز يقول ايه يعني ده مش ابني يعني. ماشي فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هل لك من ابل قال نعم قال لك وينها قال حمر قال ترى فيها من اورق يعني فيها حد لون غير الابل غير القمر يعني قال ايوه فيها فقال فان فانا ترى ذلك جاءها قال الرجل لعل رق الندعه يعني ممكن يكون رق من الاجداد يعني حد من الأجداد كان كده فايه فجاء لهم فجاء له فقال عليه السلام وهذا لعل عرقا نزعه فاستخدم النبي صلى الله عليه وسلم القياس قاص على ايه الناس على ايه على الإبل فاجل الاستدلال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاص الغلام الأسود من أبيين أبيضين على الجمل الأورق من الإبل الحمر فكما أن ذلك الجمل محتمل أن يكون نزعه وعرقه من عروق أجداده فكذلك الغلام رابع دليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم شهر أفأقضيه عنها قال لو كان على أمك دين أكون فقا ضيه عنها فنت أتقضي عنها قال نعم قال فدين الله أحق أن يقضي وجلس الله أن رسال الله قاط الصوم على الدين في وجوبه فرار فإذا كما أنك يجب عليك إذا كان على أبيك أو أمك دين فأن تقضيه عنها فتبارك إذا كان عليها صوم فإيه فتقضيه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقيصون ويفقون النظير بنظيره من ذلك أنهم أدخلوا العولة على أنصبة الورثة إذا كانت سهامهم أكثر من سهام المسألة قياسا على إدخال النقص على الغرماء إذا كانت ديونهم أكثر من مال المدينة إباية ي... ما روح العبد على الأمه في تنصيف الحد، وخاص سائر المطعومات المكيلة على البرل في تحذيم بيعه بجنسه متفاضلاً. يبقى أول حاجة يعني من يعني حصل طبعا كثير يعني في عهد الصحابة أنهم قاسوا أشياء، إما كلهم أو, أو معظمهم أو أحد منهم، ومنها لهم أدخل العول على أنصبة الورثة. <تصفيق> إذا كانت سهامهم أكثر من سهام المسألة يعني أنت لما تيجي تجمع، فبتلاقي في الآخر مثلا إيه 18 على 12 فكده السهام بقت أكثر من سهام الإيه؟ ما تيجي تخش على الواقع تبقى 18 على 12 مفروض تبقى 12 على 12 فتلاقي 18 على 12 فرهم عملوا حاجة اسمها الإيه؟ العول فسوء على إيه على إدخال النقص على الغرماء إذا كانت ديونهم أكثر من مال المدين فلا اتطرد المدين عنده ديون الغرماء هو عند عليه عشرة تلاف لايه للغرماء وهو الفلوس اللي معاكل لها كم؟ سبعة تلاف فبنعمل ايه؟ نسبة تلاشف عمل بعضو نسبة تلاشف دي في العون فانصبت الوردة قياسا على ايه؟ قياسا على هذا بابا مش متصوره يعني مثال مثلا انت واحد مثله اب وام وزوجة و ايه و ايه قصدي واحد مات وترك يعني اب وام وزوجة و ايه و ايه و ابن كل الحالات يعني ساب كل الحالات معاها ماشي فبتقول ايه لا مش جدة لا شيل الام وحط جدة مسلا وجد بتدير الجدة نصيره بتدير الجدة ايه نصبها و تدي كذا نصب فبتلاقي النسبة أكثر من واحد اه عشان ما اخبار نصب دي مشاكل جزي نصب دي ماذا فبتلاقي النسبة أكثر من ايه من واحد فنعمل ايه نسبة تناسب. ماشي زي بنعمل نسبة تناسب. وقاسوا العبد على على الأمة في على الأمة تنصيف الحد يعني الآية جت في الإيه في الأمة اللي هي نصف الحرة فقاسوا العبد إيه عليها؟ ده يعني يعني يعني يعني إيه؟ كلمة العود دي هي المعنى اللي أنا شرحته ده اللي لو الأنصبة جابت زيارة عن واحد فمروحنا مقسمينها نسبة الثانية وقاسوا سائر المطعومات المكيلة على البر في تحريم باقيه بجنسه المتفاضل ماشي؟ ده مش كل الصحابة ده أحد الصحابة يعني أو اثنين عملوا مسألة المطورات المكيدة يعني. وقال علي رضي الله عنه حين استشاره عمر في عقوبة شارف الخمر، قرى أن تجدده ثمانين فإنه إذا شرب سكر أو سكر وإذا سكر هدي وإذا هدي افترى أخرجه مالك فلموت وقال عمر لأبي موسى الأشعري في الكتاب الذي بعثه إليه الفهم الفهم فيما يخترج في صدرك مما لم يبلغك في الكتاب أو السنة يعرف, يعرف الأمثال, الأمثال والأشباهة ثم قس الأمور عند ذلك فأعمد إلى أحبها عند الله وأشبه وأشبهها بالحق فيما ترى وهو ده حغط القياس ماشي؟ سالس حاجة أنه لو لم يشترع العمل بالقياس لقضى ذلك إلى خلوب كثير من الوقائع عن الأحكام الشرائية لأن النصوص محصورة والوقائع تتجدد خلو الوقائع عن الأحكام يؤدي إلى قصور الشريعة <تصفيق> ونقصانها وهو محال ماشي طبعا الأدلة في القياس كثيرة جدا وأكثر من ذلك والراجح يعني اللي إيه ال ال الأدلة القياس عموما كقياس. ممكن تبلغ التواتر اللي إيه ممكن تبلغ التواتر اللي إيه ولكن ممكن نختلف في يعني إيه أنواع من القياس نقبلها أخبرها ونقبلهاش، لكن لحنا نرفض كل أنواع القياس كده هيبقى يعني إيه؟ خلاف غير سائقي. بعض أدلة التي منكر القياس والجواب والجواب عنها. اولا أن الصحابة رضي الله عنهم نقل عنهم أو عنهم دم العمل بالرأي. فمن ذلك قول عمر بن الخطاب قول عمر بن الخطاب قول عمر عمر بن الخطاب عمر رأي ابن الخطاب إياكم وأصحاب, وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنة حياتهم الأحاديث أن يحفظوها فقال بالرأي فضل وأضل خرج الضارقني في سننه وفيه ضعف قول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفر الخف لا بالمسح من أعلى وخذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفيه ثلث حاجة قول ابن مسعود رضي الله عنه لا يأتي عام إلا هو شر من الذي قبله أما أني لست أعني عاما أخصب من عام ولا أميرا خير من أمير ولكن علماءكم وخياركم وفقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلقا فجؤ ويجيء قوم يقيسون أمورا برأيهم. جواب عن هذا من وجهين. أول حاجة طبعا أول حديث لكم أصحاب الرأي فيهم على السنة اللي الأحاديث في بقل الرأي ده أولا ضعيف. وهي بقصدوا إيه الرأي في إيه في مقابلة ال الحديث أول رأي بيستعمل خاطئ في الرأي يعني أما اللي بيستعمل القياس فوقف الحالة ما بيستعملاش الرأي فبيستعمل ايه النصوص فبيستعمل النصوص فالنصوص نفسها هي اللي دليته على القياس اما الواحد يستعمل الرأي زي دلوقتي مثلا ويقول لك روح الشريعة او كذا من غير ما يبقى فيه دليل على كده من قرآن السنة يدل على صحة استعماله دوت يبقى ده ايه الخطب برضه لو كان دينه بالرأي يعني هنا جلنا السنة عن النصة لما مسح على طهر خفايا فاينفعش هنا نستعمل الرأي في الرأ الحديث وكذلك القياس لا يجبوز اللي احنا استعمله إذا, إذا وصل إلينا قول النبي صلى الله عليه وسلم قوله ابن مسعود رضي الله عنه لا يأتي عام إلي هسره من الذي قبله الحديث دود أو الرواية ديت عن ابن مسعود يعني هتحمل برضو على اللي هو إيه يئما الرأي ده صدر عن جهل يئما استعمل الرأي والقياس في غير موضعي يئما في معارضة النص والجواب عن هذا من وجهين أن الصحابة رضي الله عنهم مذنم من استعمل الرأي والقياس في غير موضعه أو بدون شرطه فذنم عمر رضي الله عنه من صرف إلى من قال بالرأي مع جهله بالنصوص من الكتاب والسن هذا تراه يقول آياتهم الأحاديث أن يحفظوها يعجزوا عن حظ الأحاديث علي عليه أن صرف إلى من استعمل رأيه فيما لا يدرك بالرأي وهو التعبودية كان كالمسح الخفين أو في مقابلة النص هو أن السلام عمل حاجة فقط فعشان ايه ولكن احنا بنستعمل الرأي اللي هو بمعنى القياس يعني اذا لم يوجد نص ايه خاص في المسألة فمحتاجين نوصل للمسألة فوجدنا نصوص عامة بتبين ان الشريعة لا تفرق بين المتمثلات ولا ايه ولا تمثل بين المتخالفات فلذلك ايه أخذنا بالقياس ولئلة الأدلة الشريعة بتدل عليه. ثاني حاجة أنهم ظنوا الرأي الصادر من الجاهل الذي ليس أهلا للاجتهاد وهذا هو المفهوم من الأثر المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه ويشك أن رأي الجاهل مهلكه ولا سيما إذا كان في أمور الدين ثم يدل على أن الرأي المذموم هو ما ذكرناه أن أولئك الصحاب الذين نوخذ عنهم ظنوا الرأي كانوا أكثر الصحابة عملا بالرأي والقياس والمتبع بسيرتهم يدرك ذلك يعني وقائع سيدنا عمر أمور كثيرة حدثت لسيدنا عمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في خلال سيدنا عمر يعني وكان دليله القاس ثانياً قلوب تعالى استدل يعني ثاني وقلوب علاء لتحكم بين الناس بما أراد الله الرجل استدل أن الله أمر نبيها أن يحكم بما راه الله لا بما هو يراه لا, لا بما يراه هو فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له أن يحكم برأيه فغيره من باب أول جب عن ذلك أن القياس قد ثبت بالأدلة النقلية والعقلية التي سبق ذكرها فيكون العمل به من العمل بما أمر الله به فليكون ممنوعا فل هو مما من الله به عليه فهداه إليه وأراه إياه وبالتالي يعني إيه تجد اللي إيه أدلة اللي بيأخذوش بالقياس أدلة يعني إيه آآ يعني تدل على عدم يعني ايه ضبط ايه محل النزاع يعني هو بيقولوا حاجات ملهاش دخل بمسألتنا استدلوا بادلة ملهاش دخل ايه بمسألتنا خالص مجد؟ طيب وهتوجه طبعا الاحاديث دي او الادلة دي او اخوال الصحابة دي على اللي هو يستعمل الرأي والقياس في غير موضعي او يستعمل الرأي والقياس في مخابرة النص او اللي بيستعمل الرأي والقياس دي يكون جاهل مسائل تتعلق بحجية القياس. يذكر الأصوليون مسائل تتعلق بحجية القياس من أهمها مسألة الاحتجاج بالقياس في الحدود، مسألة القياس في الرخص والتقديرات، ومسألة القياس في الكفارات فالأول حاجة مسألة الاحتجاج بالقياس في الحدود. فالمسألة الأولى خالف فيها الحنفي الحنفية، وقالوا الحدود لا قياس فيها، وصذلوا بأن الحدود تضرأ بشبهد. القياس فيه شبهة فلا يصلح لإثبات حد من حدود اللعنة يعني بيقولوا للحدود لابد فيها من الايه؟ من النص ولكن ما ينفعش يقيم على أحد الحد إلا ايه؟ إلا عن دليل ولكن ما ينفعش قيس وأقول ده زي ده فيبداي يحدد ايه يحدد بنفس الايه الحدد؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ يعني مش متأكد القياس في الشب عايزين يقولوا يعني يدرقتي انا عندي؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم الزاني المحصن فجم بعض العلماء خاصوا عليها اللواط فالحلفية بيقولوا احنا دائت عندنا نص في القرآن بايه؟ بايه اللي احنا النجلد الزاني ماء الجلده ونصوص في السنة واضحة بتقول اللي احنا نرجم الزاني المحصن اما عشان نقول يعني ندخل عليها ال اللواط منقيس عليه اللواط عشان اللواط يعني أسوأ من الزنا أو مثله فدي شبهة مش متأكده يعني على كلامهم يعني دي بالنسبة لهم شبهة يعني ما يعني شبهة بمعنى إيه بمعنى اللي أنا مش متأكد اللي ربنا حكم بكده أي يعني هسي في شبهة دي كلمة مضابطة؟ أصدوم بها كده مش مشكلة بقى هي مضابطة أصدقاء هم أصدوم بها كده الزمن اللحن مش متأكدين مع الحدود تضرب الشبهات يعني بمجرد عدم التأكد في حاجة بيدي ايه تضرق في حال ماضي؟ فاللحن مش متأكدين ربنا حكم بكده فايه؟ فبالتالي مش هنقدر ناخد الجمهور بقى رضوا عليهم وقال لهم ايه؟ قالوا لهم من الحدود تضرب بالشبهات في إقاع ايه؟ الحد يعني انا مش متأكد اللي فلان زنب فبالتالي ايه؟ معدر شخيم على الحد مفهم معنا؟ عمل وتأكدت يا أخي مع لحد مش أنا مش متأكد من إيه لكن أنا لا أو... ماشي. ماشي لكن إيه هم... الميه هاد في واسكت ورا راح الميه يبقى على كلام الجمهور أنا دلوقتي بشوف حكم الله زي حكم الزنا الرأي. في مسألة الله والزنا مش لازم جمهور أز رأي تاني يعني أو أنا أشوف هل حكم الله زي حكم الزنا زي... لو لقيته زيه خلاص أنا لو تأكدت اللي في واحد عمل الله يبقى هي عمل زي. فبيقولوا الايه الحدود تضرب الشبهات دي الحديث ده دا مش داخل في المساله دي دي قصده بيها مساله ثانيه اللي هي ايه اللي هل عندي شبهه عندي عندي يقين في اللي فلان عمل ولا عندي شبهة في احتمال اللي فلان ما عملش اما الحنفية حمل الحديث على المعنيين حمل الحديث على أنا عندي شبهة عمل وحملوا الحديث على ان عندي شبهة في اللي فالشيء ده في حد يعني ربنا حكم به. فاهم؟ صح؟ امم انا ممكن يبقى مثلا ان هو مش مختلف في ولا لا لا لا مختلف حجته انا عايزه تكون مش هواها ولا بره طب يا, يا بابا ايه <تصفيق> ده انا سيح لا شو بقى زي ما بقول لك القياس في المسألة دي مش قصده قياس عموما القياس في الحد ده في شبهه عشان عشان الاصل في الحدود اللي هي تعبوديه يعني يعني الاصل في الحدود اللي هي برضو ما ندخلش فيها بالايه ما ندخلش فيها الايه العقل تمام طيب ثانيه واحده استنى شويه co si máte tisknout? Já, já koula mám. Co mám? Já mám tisknout. Co tisknout? Tisknout. Co tisknout? Tisknout. Tisknout. Tisknout. فجمهور أجهزه القياس في الحدود استدلوا بأن أحكامه لا تختلف عن غيرها من الأحكام الشرعية. قالوا إيه تنام القياس دل على يعني نقولها تدل على الأحكام الشرعية فده حاجة منها فما جزا في غيرها جزا فيها. وبيان الأدلة تدل ويعني ونبي صلى الله عليه وسلم ما منعش منها. وبيان الأدلة تدل على حجيات القياس عامة لم تخصص بعض الأحكام دون بعض. دي أول دليل. ثم تاني دليل إن الصحابة قاسوا شرب الخمر على القذف فوجبوا فيه ثمانين جلدة لكونه يفضي للقذف. إذا سكر هذه هدي هدية وإذا هدي ايه؟ أي إفتر ناجم عن السدلا الحنفية بأن الشبهة التي تضر بها الحدود ليست موجودة في القياس إذا المراد بها وجود الظن بكون مرتكب المحرم معذورا يعني المراد بالشبهة التي تضر الحدود اللي هي تضر بالشبهات يعني إيه الوجود اللي, وجود اللي إيه الضن بكون المح اللفعل المحرم يعني هي معذور والقياس ولا شبهة فيه إلا كونه ظنيا يعني هو عندنا ظن اللي اللي ينفع نقيس المسألة دي على الحد الفلاني وهذا ليس ما من العمل به في الحدود وذا ما يمنعش من العمل في في الحدود دليل أن الحدود تثبت بشهادة اثنين والشهادة لا توجب العلم القطعي وإنما تورث ظنا غالبا نشوف فتبيّن أن النظام الغالب كافٍ لإثبات الحدود ويحصل بالقياس ويحصل إيه بالقياس، فلهذا قاض الجمهور بقطع النباسي قياسا على السارق عند بعضهم، يعني اللي بيمبوش الإيه خبور، نشوف بيصير أنا أشياء، فكثير من علماء قاضوا بقطع إيه يدي. قياسا على السارق. عند آخرين قياسا على السارق عند بعضهم وعند آخرين لكونه صارقا حقيقة يعني قالوا ده سارق مجد؟ فكذلك جلد اللوطي عند بعضهم قياسا على الزاني غير المحصن فرجمه إذا كان محصن فالذين قضوا بقتله مطلقا استدلوا بأدلة نقلية ليس هذا موتن ذكرهم يبقى اه قلو بعض العلماء قاس اه الزاني غير المحصن على الايه قاس اللذي يفعل اللوات على الزاني غير المحصن ورجمه ولكن علماء الثانين اللي قالو بالقتل يستدله باية بأدلة اخرى يستدل له بأدلة ايه أخرى. نقلية يعني طبعا لو في دليل نقلي هاي يقدم دليل نقلي على الايه القاس لو صح يعني هو في فعلا احاديث في في قتل الذي يفعل اللوات يعني. طيب طب المسألة اللي فاتت احنا عندنا راي بيقول اللي مقص في الحدود خالص اديلهم زي ما قالوا الدليل الثاني اللي هو عندهم الحدود اقرب فيها التعب ما هي في مسألة مهمة في الايه الاصل في احكام الشريعة اللي هي ايه معللة الاصل في احكام الشريعة اللي هي معللة عند الايه عند الظاهريه الاصل في احكام الشريعه بقى كده بص عشان ما يجيبلكش واو ماشي عند الشافعي <تصفيق> ما بعد عند الشفيعية عند أصل الزهرية أنا بقول بعد يعني ال عند الإيه عند ال في أحكام اللي هي الأصل في أحكام اللي هي أما عند الجمهور الأصل في أحكام اللي هي معللة. فعشان كده الظاهرية تلاقيهم بيبناء قياس لي الاصل في التعبد ماشي إلا بدليل فما نعح لك كثيرة جدا من أصول الفقه بسبب الاصل التعبد إلا إيه بدليل طب الجمهور قالوا الاصل في حكام الشراء اللي هي إيه معللة فبعض الحاجات اختلفوا هل الاصل فيها اللي هي معللة ولا الاصل فيها اللي هي تعبديا ماشي؟ وفي حاجات tafahu, ufíhá kata tafahu, ufíhá kata tafahu, ufíhá kata tafahu, ufí tafahu, ufí tafahu, ufí tafahu, ufí tafahu, ufí tafahu, ufí tafahu, ufí tafahu, ufí tafahu, ufí tafahu, اشياء اتفقوا اللي هي امال اماميه جدا واحده واحده واشياء اتفقوا اللي هي تعبدية زي المواريث مثلا ماشي وزي الوضوء الوضوء في, في في الحاجات اللي فيه يعني في الطريقة بتاعته ماشي وزي الايه الصلاه في كيفيتها وهكذا وفي اشياء اختلفوا هل هي الاصل فيها التعبد ولا فيها التعين اللي هي معلله من هذه الاشياء ايه الحدود تفضل <تصفيق> الحمد لله سواه سواه فااا فااا هل في الحدود اللي هي كذب في الاصل في, في الحدود هي معلله ولا تعبديه فعند عند الحنفيه الافت في الحدود اللي هي تعبديه دي حاجات ربنا عجل قالها قالها بنصوص عند الظاهريه عند لا الحنفيه ما الحنفيه لا الظاهريه عندهم كل الدين لكن الحنفيه الحنفيه بالعكس عندهم الاحكام معلله في معظم في معظم الدين بس في مساله الحدود دي قالوا حق قالوا ايه قالوا دي تعبديه فما ينفعش نالف فيها لازم يجو... او ما ينفعش نعمل في اي حاجه هي تعبيريه زي بالضبط حركات الايه الهدوء استاذ وقال ليه عشان لعل يعني يعني فيها حاجات احنا ما نقدرش ندركها بيبقى عندنا قياس بس في فرق بين الاثنين ولو كان الحاجة اللي هنقيس عليها دي كانت المفروض بيتعمل فيها نفس الحاجة فبالتالي وبالتالي كان الحساب لها عشان دي مسائل مسائل كبيرة مش اللي هي تتساب كده ده رأي الحنفين رأي الجمهور مبني على اللي عن الصحابة اللي هم قاصوا في الفدود فقاصوا شرب الخمر على الايه؟ على القذف. فأوجابه فيه ثمانون جلدة لكونه يفضي القذف اللي هو ايه رواية سيدنا عليه إذا سكر هدية وإذا هدية ايه؟ افترى فده لذلك على جواز الايه؟ القياس في الايه؟ في الحدود اللي ده هدي الصحابة اللي ده هدي الايه؟ السلين. طبعاً لو ثبت لو ثبتت الرواية دي هتبقى رضحة في المسألة اللي ده هدي الصحابة وأما لو ما ثبتتش فيبقى في خلاف قوي بين العلماء في خلاف قوي إيه بين العلماء الحاجة التانية اللي ايه بقى يعني المختار يعني او الراجح يعني اللي ايه اللي اللي, اللي لو ظهرت فيها المناسبة هذه المناسبة كانت واضحة وكانت العلة فيها ظاهر اللي هو ايه شروط العلة الظاهر المنضبط والمناسبة فيها قوية ففي الحالة دي ايه يقال بالقياس ولكن هل ده حصل فعلا في الواقع ولا لا دي ممكن نقول اللي هو ما حصلش فاهمين المعنى قوي طب في الحدود يعني اه في الحدود حاجه زي كده دي اول نقطه ماشي طيب يبقى مش يبقى الراجح اللي هو ما حصلش فمنقنشي ده حد. ما قنشي ده ايه حد. ولكن, ولكن لو الامام فعلها من باب التعذير فاجوز. وده الكلام اللي قيه على سيدنا عمر في مسأل الشرب الخمر. اللي الشرب الخمر مش حد. الشرب الخمر ايه? تعذير عشان لا حد ما كانش ينفع سيدنا عمر يزود على العمل والنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ضرب النعال في الأحاديث ولم تحدد عددا ورد عنه إنه جلد أربعين فسيدنا عمر فهم من من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حالات مختلفة للحالات مختلفة في أكثر من الحالة يعني كل حالة ببعليها وضع اللي اللي حد اللي هو شرب الخمر ده يعني ايه تعزيل بس تعذير قوي تعزيل بس تعزيل ايه قوي فوجد أنه يسبب بقى القصف ويسبب كذا فإيه فجعله مثل ايه مثل ايه حد القصف فنظر فللحاكم أن يقيس على الحدود بمعنى اللي هو يعذر الشيء اللي هو شايفه مثل الحد او اكثر منه والمناسبة فيه واضحة اللي هو يعذر ايه اللي فعل هذا الشيء مثل او اكثر من ايه من الحد مفهوم معنى ولا فيش كده فضل. لا انا بقول ما اعرفش. بقول لو ثبتت هتبقى عضحة. يعني اصلي معظم المسائل اللي عن الصحابة ما حصلش فيها تحقيق يعني في صحتها وضعفها بقوة زي اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدي مسألة عايزه حد يحررها من ناحية, ناحية مصطلح كويس. ولكنها مشفورة في كتب الاصول. في المعنى? طيب. في اشكال كده في الحدود. فأما قياس في الرخص فقد منعانه بعض العلماء موضوعي دي قياس في الدولة يعني عامل ده كتعزيق ده ها من قولت ده اللي بقوله؟ طيان ما فيش قياس يعني ما هو تطرق الحاكم كده ايه موضوعي ما حصل قياسة ماشي ما ده اللي بقوله؟ ما ده اللي بقوله؟ اللي الرا... بس من ناحية العملية خلاص هيبقى نفس الناحية العملية موجودة ولكن مش هيبقى حد يعني مش هنقول ايه؟ حد شرب الخمر تمانين على طول وتبقى سنة كأنها سنة من السنن زي بالظ يعني ما يبقاش زي الزنا الزنا خلاص مية واضح ما فيش كلام ها خلنا ودّت تعذير ماشي فبرضو رواية القاص لواط على الزنا زنا آه... نفترض لو ما فيش أحاجز في اللواط فيجعل اللواط زي الزنا في ال في القياس يا في الأرض في التعذ التعذير مش هذول الحق اللواط كذا شو حد دي محتاجة لإيه لحاجة ولكن م... ممكن الحاكم غيره على حاجة تانية او يبقاش خالف النص او يبقاش خالف الشريعة. ده مفيش نص اما لو في نص اللي هو قتل اللي بيعمل اللي بيعمل الوقت وغالبا في نص في الحالة دي هيبقى ايه? هنعمل بالنص. تاهم? كده عمو نص قياس في ايه. بس لو افترضنا ايه? كده ماشيين زي انا فيه بس لو افترضنا اللي فيه مناسبة واضحة. واضحة جدا يعني يعني ايه هنشترط في الوضوح بتاع المناسبة والظهور والانضباط شروط اكتر يبقى من ناحية فهم الشريع ينفع بس احنا مش لقيين التماث دي <تصفيق> ولكن اقول فرض مثلا النباش ده قاعد علة ظاهرة منضبطة ومناسبة خلاص هنقول النباش وقص على الايه السارة فصح إن نبقاش موجة المسألة في واضحة لو افترضناه من السادق فنظي ولكن معدرناه افترضوا افترض وسادق والسؤال إحنا كده خليفنا جمهور ولا وجهنا قول لفكة من العلدة بمظاهرة مباردة ما دي مسألة أنا كل ما بدرس في الأصول والسلمسألة دي أنا مدرستهاش بالتفصيل يعني بس كتير جدا من مسألة الأصول لما بتقرأ الكلام اللي اتنين من منابعه الأصلية بتلاقي في الآخر اللي هو ممكن يتوجه على قوله واحد بالذات في الأصول يعني فممكن بس دي محتاجة بقى من اللي احنا نستقر كلامهم من كتبهم الأصلية ونشوف ممكن في الآخر نوصل للرأي الاثنين واحد اللي والي هنقوله ممكن بس دي لا نقول بيها دلوقتي إلا بعد ما نستقر كلامهم تمام صدي طيب وأما القياس في الرخص فقد منعه بعض العلماء الصحيح جوازه مع وضوح الشبه والاشتراك في المناسب فده الراجح يا إن شاء الله ومثاله قياس قياس الوحل والريح الشديدة والثلج على المطر في الترخص لأجلها في الجمع يعني النبي صلى الله عليه وسلم ترخص في إيه فجمع في, في إيه في المطر فقصر علماء جمهور العلماء الوحل والريح الشديدة والثلج على المطر في إيه في ذلك بس عشان ينفع يقاص دي برضو مسألة عن هل هل هالأصل في الرخصة التعبر قرار في الرخص اللي هي معلله ولا ينفع فيها التعبد والعقود وال... يعني في فيها معنى العلية وفيها معنى التعبديه مفهوم معنى فانا اللي الرخص والحدود وال... والحاجات دي فيها معنى التعبد وفيها معنى العلم فيها المعنيين ماشي ف... فنشترط فيها ايه وضوح الشبه والاستراق في الايه في المناسبه اكتر من غيرها وقياس المريض على الممتور في الجمع بين الصلاتين في الحضر يبقى قياس المريض على ايه? على المنطور اللي ينزل على المطر في الجامعة بين الصلاة في الحضر. وبالتالي المريض برضه ينفع يجمع بين ايه? يجمع بين الصلاة تاني. تفضل. الله لله والسلام على رسول الله جل وعلا والله محنا له شريك له واشد ما محنا من ربه يبقى ايه يبقى اول حاجة في الحاجات بقى الايه اللي اختلف العلماء فيها يبقى فيها قياس ورا على اهل السنه يعني او في حدود تاني حاجة الرخص في التقديرات ثالث حاجة الكفارات يبقى الرخص نراجع فيها اللي هي فيها قياس وده اللي عليه كثير من العلماء ولكن يبقى في وضوح الشبه والاشتراك في الايه في المناسبه وضوح الشبه والاشتراك في المناسبه فاما قياسه فعل على فعل واما قياسه فعل على فاء وأما, واما قياسه في الكفارات فانه اريد القياس اثبات كفاره جديده بمجرد الراي فلا يصح ذلك يعني ما سافش اللي احنا نثبت كفاره جديده بمجرد الايه ترى ولكن اللي فيه خلاف إباه أما قياس فعل على فعل في كونه موجبًا لكفارة في كونه موجبًا لكفارة مثله فهذا صحيح ماشية جميل ماشية طيب آه هو الذي ينبغي أن يحمل عليه كلام العلماء الذين أجازوا قياس في الكفارات حيث قاس المالكية الأكل والشرب عملا في رمضان على الوطء في وجوب الكفار قاس الشافعي قتل العمد على قتل الخطأ في وجوب الكفار الحنفية نقل عنهم منع القياس في الكفارات واعتذر عن إلحاق الأكلي عمدا بالوطء بأنه ليس قياسا بل من باب تنقيح المواطي وهو عندهم ليس من القياس فلا يكون بينهم وبين غيرهم من الجمهور خلاف حقيقي لأنهم حين منعوا القياس في الكفارات قصدوا منع تحديد كفارة على عمل, عمل محرم بطريق القياس والاجتهاد لأن العقل مهما بلق لا يمكن أن يعرف القدر الذي يحصل عنده تكفير الذنب وإنما يعرف ذلك بالنص وما في معناه طيب يبقى إيه؟ يبقى العلماء يبقى, إيه؟ يبقى إحنا الكلام في مسألة ايه يعني لا خلاف في مسألة ان احنا ما ننفعش نعمل كفارة جديدة بمجرد الايه الرأي او نحدد كفارة ولكن الخلاف في القياس في ايه في قياس فعل على فعل في كونه موجب للكفارة مثل هذا الفعل اللي فيه نص ولا لا والخلاف المشهور في بعض, الأس... في بعض المسائل منها الاكل والشرب عمدا في رمضان بعض وهم الملكية وأظن الحنفية إيه أو الحنفية جعلوا يكفر نفس كفارة الوطء في إيه في رمضان الملكية عملوا بالقياس والحنفية عملوا بتنقح المناط قريب من قياس إيه مسألة تنقح المناط اللي هو قالك اللي إيه اللي جعل جعلوا الموجب الكفارة هو من فعل مفسدا بالصيام متعمد فجعل المناطق في النبي صلى الله عليه وسلم قال له كذا كذا كذا مش الوطء في نهار رمضان جعلوا انه فعل مفسد من إيه بالصيام متعمد أما الملكية فقالوا الوطء في رمضان مثله الأكل والشرب في رمضان. هما ايه الاثنين مفسدان للايه نصية فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل الكفارة على هذا الرجل لما وطأ في رمضان ولكن لم يفعل أحد من الصحابة في زمن يوم سلم أن أكل وشرب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال شي نص في مسألة الايه في الوطء ولم قال شي نص اللي دي في الوطء بس ولكن هو حصل حالة فقال له اعمل كذا فالأكل والشرب مثلها درعي الايه المالكين رأيي بقى الشفاعية والحنافية اللي ايه اللي احنا عندنا نص فيه الوط دون غيري وقد يشتمل الوط على اشياء زائدة عن الاكل والايه والشرب فبالتالي حتى نقيس لابد من ايه لابد من ان تكون المناسبة واضح وان يكون الايه العلة ظاهرة منضبطة وممكن تكون العلة في انه في أنه مفسد, مفسد للصوم، الصوم. ماشي روحنا، وممكن تكون في أنه مش مجرد مفسد، لا ده مفسد، وكمان يعني ايه في حالات يعني في صفات تانية فيه أقوى من سألت الأكل والشرب، فما يقدرش نقيس عليه في القفص. شفاه حنابل، حنابل ما أنت إيه؟ شفاه حنابل، أنت كده فا؟ أنا متى؟ أنا ما عارضش، عادي شفاه حنابل. ماشي الكلام ولا في إشكال؟ وزي ما انتم شايفين القولين إيه فيهم قوة في الاعتبار قولين فيهم ايه قوة في الاعتبار وكذلك قاس الشفعي قتل العمد على قتل الخطأ في وجوب الكفار فقال قتل الخطأ مأمور اللي انت بإيه بتصوم سلسينة ايه يوما وبتدفع الدية فقتل العمد من باب اولى لن يقتص منه يعني لو واحد مش هنقتص منه ولكن ايه ولكن هيدفع الدية بس يعني الاهل المقتول قابلوا منه الدية فمن باب اولا اللي هو يعمل ايه يكفر من قتل الخطأ فعسا كده ايه الشافعي قاس ايه قتل إيه العمد على قتل الخطأ في وجوب الكفرة اللي هي يصوم شهرين ايه متتابعين اسمعك بس عايز اركز اخلص بس دي بعد كده ماشي روح كويس يا باشا معلش يا شيخ احمد معلش الكوبه بس من هنا ميه روح هنا ماشي والحنفيه اما الحنفيه بقى منعوا ايه منعوا القياس دوت قالوا ايه قالوا احنا يعني عندنا نص والنص ده جه في قتل الخطا من, من خطا منا خطا فادعى عقوبته وهي سيا وفي العمد جه نص برده بالايه بالقصاص فكان النص يعني ايه بالسهوله اللي هو يأتي معاه كفاره ولكنه كونه ما اتاش معاه كفاره يبقى دليل على اللي فيه فرق فيه غيرهم يعني ده غير ده وفهون معنا والحاجة الثانية قاله الكفارة إيه يعني ايه بتبقى فيها معنى لإيه المسامحة يعني دي بتكفر عنك في الزمن أما الأشياء الكبيرة كلها متكبر بيبقى مفيش حاجة تنفع معها إلا التوبة حتى ما تنفعش أفهم المعنى فزي ما اتوا شايفين برضو الخلاف قوي يعني الشافعية قالوا إذا كان في خط الخطأ بيصوم شهرين عشان يرضي اللي عز عنهم فما بالك بإيه؟ بقتل عام. ونحنه يقول طيب فنحن فيها نقل عنه منع القياس في الكفرات واعتدروا عن الحاق الأكل عمدا بالوطئ بأنه ليس قياسا بل من باب تنقيح كل مناط وعندهم ليس من القياس يكون بينهم وبين غليم من الجمهوري خلافا حقيقي لأنهم حين منعوا القياس في الكفرات هنا بقى المؤلف عايز إيه يوفق ما بين القولين وعايز يبين أن في الآخر ما فيش خلاف حقيقي عايز يقول ان الحنفيه بمنعه القياس في الكفارات قصدوا ايه قصده منع تحديد كفارة على عمل محرم بطريقه القياس والاجتهاد يعني قصدوا اللي هي المعنى الاولاني اللي احنا قلنا ما فيش خلاف عليه اللي هو اثبات كفارة جديدة بمجرد الايه راي او يحدد كفاره معينه بمجرد الايه الاجتهاد لان العقل لا مهما بلغ لا يمكن ان يعرف القدر الذي يحصل عنده تكفير الدم وانما يعرف ذلك بالنص وما في معنى يعني العقل ماهما حصل ما ماعرفش يقول الحد اللي بيه الزنبي ويكفر أما دي عند ربنا فربنا يقوله هم ماشي طيب فالذين أجازوا القياسة في الكفرات لم يمثلوا له إلا بقياس اليمين والغموس على اليمين الحامثة وقتل العمدي على قتل الخطأ وزي ما قلنا إيه؟ الأكل والشرب عملا في رمضان على الوطئ في وجوب الكفر طيب قياس اليمين الغموس على اليمين الحامثة برضو إيه؟ خاص الإيه؟ اليمين الشفعي، اليمين الغموس على اليمين إيه الحانثة، فقال اليمين الحانثة يبقى ثلاثة أيام، إن هو إطعام عشرة المساكين أو جسواتهم أو تحرير قبضة، فمن لم يجد فصيام ستة أيام، فقال من بدأ أولا اليمين إيه اليمين الغموس، ودي طريقة الحان اليمين الشافعي في حتى الك الكفرات يعني إيه الحاجة أقوى منها خلاص يبقى من بدأ أما الجمهور قالوا اليمين الحانثة فيها إيه نص وأما اليمين الغموس فهي تغم الصاحبة في النار فالكفارة بمفردها لا إيه لا تكفرها فلا بد لها من توبة لابد لها إيه؟ من توبة الكفارة بس ما تأيه مدي مدرت الهاش وقالوا لما فيش نص في الإيه في الكفارة ماشي كده والحنفية تو لهم أخذ آخر لرد هذا الكيس وأنه زيادة على النص فإن القرآن نص على الكفارة في قتل الخطأ دون العمد وعلى اليمين وهي التي تكون على أمر مستقبل كأن يحلف أن يفعل كذا أو لا يفعل كذا ثم لا يبر بيمين مفهوم طبعا اليمين الحالثة ليه اليمين المعروفة يعني ليه واحد يقول أنا والله أعمل كذا وإيه ما أعملش دول اليمين الغموس واليمين الكاذبة على إثبات شيء أو نفيه اليمين الغموس يعني أنا عارف اللي ده كده وإيه وحلفت كده. ماشي؟ وصلى الله على محمد وسلم. ندخل في النحو صلى الله عليه